السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم ما بعد فهذا هو الدرس فهذا هو الدرس الأول من شرح الكتاب الرابع من برنامج تيسير العلم في سنة من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك ويتلوه بإذن الله أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم لا. السماوات كل والأرض كل قال النووي رحمه الله تعالى هذا السلام. كلام النووي وبعد في trad ولم يستفتح كتابه بالمقدمة، بل امتدأها هكذا في النسخة المطبوعة بحثت عن نسخة مخطوطة لهذا الكتاب فلم أجد في مكتبة الشيخ فيصل رحمه الله المحفوظة في مكتبة وهو مستغرب لكنه الكلام الأعلى هو النوي وهو الكلام الذي باللون الأسود فيما يستقبل وبعده يقال قال الشارح نعم قال النوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين بعث الرسل صلواته وسلامه عليهم, عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأل المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين والمكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين قال الشارح رحمه الله تعالى ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اكتدان بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر, كل أمر ذيبار لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان مطلع ما صدر به النووي رحمه الله تعالى أربعين من الكشف عن علة الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم فقال ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة إلى آخره وأبان عن الحامل لابتداء المصنف وغيره كتبهم بالبسملة وأن ذلك يرجع إلى شيئين اثنين أحدهما الاقتداء بالكتاب العزيز والثاني العمل بحديث كل أمر بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر وهذان الأمران الشائعان في التصانيف منتقدان فأما الأمر الأول وهو الاقتداء بالكتاب العزيز فإن الاقتداء بالكتاب العزيز أي القرآن إما أن يكون اقتداء به في ابتداء تنزيله وإما أن يكون اقتداء به في ابتداء تدوينه فأما ابتداء تنزيل القرآن الكريم فإن أول ما نزل منه هو صدر صورة العلق أقرأ باسم ربك الذي خلق وأما ابتداء تدوينه فإن القرآن الكريم لم ينزل مكتوبا على هذه الصفة ولا وقع جمعه كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقع هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لتلك الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم حتى آل الأمر إلى جمع هذه المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه فالتعبير بهذا مختل لأجل ما ذكرنا وكان الأولى أن يقال اقتداء للصحابة في استثتاحهم كتابة المصاحف ببسم الله الرحمن الرحيم فإن الصحابة رحمهم الله تعالى هم الذين كتبوا المصحف على هذه الصفة وجعلوا صدره بسم الله الرحمن الرحيم وقد يكون هذا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة منه لكنها غير معلومة لنا فإن رسم القرآن الكريم إنما وقع بتوقيف لكن خفي علينا خبر التوقيف وأن عقد إجماع الصحابة على رسمه تفصيلا وجملة على هذه الصورة التي بأيدينا كما قال ابن مايابا في نظمه في رسم القرآن قال رسم الكتاب سنة متبعة كما نحى أهل المناح الأربعة بأنه إما بأمر المصطفى أو باجتماع الراشدين الخلفاء فالدليل المعول عليه في الاقتداء إنما هو الاقتداء بالصحابة في افتداء كتابتهم للمصحب بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأمر الثاني وهو العمل بحديث كل أمر بيبال إلى آخره فإن هذا الحديث روي بهذا اللفظ عند الخطيب في الجامع والرهاوي في الأربعين وإسناده ضعيف جدا والمعروف فيه رواية أبي داودا وغيره كل أمل ذي بال لا يود فيه بالحمد لله وهذه الرواية المعروفة أيضا إسنادها ضعيف لكنها أرجع رواية من الرواية التي فيها ذكر التسمية والحديث في التسمية والحمد بهذا اللفظ لا يصح لكن رواية البسمة شديدة الضعف. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الأبتر بقوله أي ناقص البركتي وهذا إنما هو تفسير بلازم المعنى لا تفسيرا للطل بمعنى بل الأبتر هو المقطوع على غير تمام ومنه يقال يدن بتراء قطعت على غير تمام وما في معنى هذا فقوله فهو أبتر أي مقطوع على غير تمام وما قطع على غير تمام نشأت عنه آثار منها نقص البركة قوله بالقرآن العزيز المعجزة أي لأنه أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان جملة أخرى من كلام النووي وهي تفسير المعجزة في قوله بالقرآن العزيز المعجزة ففسره بقوله أي لأنه أعجز, أعجز الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله والذي وقع في القرآن ثلاثة أحوال من التحدي إحداها التحدي أن يأتوا بمثله وثانيها التحدي أن يأتوا بعسى سور مثله والثالث التحدي أن يأتي بسورة من مثله، فلعل في كلام الشارح سقط، فإنه لم يذكر إلا حالين اثنتين، ثم إن لفض الاعجاز والمراد به الخارق للعادة، المقترن بدعوة النبوة، السالم عن المعارضة من الألفاظ الداخلية. التي انتح لها المعتزلة لكثرة كلامهم في باب النبوات ثم سرت إلى تصانيف أهل السنة كما بين ذلك أبو العباس بن رحمه الله تعالى في كتاب النبوات فإن القرآن والسنة طافحاني بالإشارة إلى هذا المعنى بنحو الدلالة والبينة والحجة وليجي هذا صنف متقدم السلف رحمهم الله تعالى تعريفهم باسم دلائل النبوة كدلائل النبوة لألفريابي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي رحمهم الله تعالى فهو أولى من استعمال نفض الإعجاز والمعجزة نعم قوله المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين جوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل قال صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم وافتصر لي الحديث اختصارا وسماحة الدين سهولته قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ذكر المصنف رحمه الله تعالى من معاني ما تضمنه كلام النووي تفسير قوله المخصوص في جوامع الكلمة وسواه سماحة الدين وجوامع الكلم هي ما قل لفظه وكثر معناه وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذه الخصيصة النبوية حديث أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا واختصر لي الحديث اختصارا وهذا حديث رواه الدارققي بهذا التمام بأسنال ضعيف جدا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعثت بجوامع الكلم وجوامع الكلم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم والثاني ما صدق